قامت الصلاه انت قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله استعن اقيموا صفوفكم وسدوا الخلل استو الله اكبر الله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 وَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمين إِن <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>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 عن العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحد بظلم ندقه من عذاب اليم واذ بوئنا لابراهيم مكان البيت الا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين وطهر بيتي للط فينا والانقائمين والركع السجود واذين في الناس بالحج ياتوك رجالا على كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ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 لكم فيها منافع الى اجن مسمى ثم محلها الى البيت العتيق الله الله سمع الله لمن حميده ربنا وعلك الحمد الله أكبر الله أكبر